الفراسة تتعلق بالحكمة وبعد النظر فهي صفة جبلية لكن قد يكتسبها المرء بالدقة والبحث عن هذا العلم الشافعي رحمة الله عليه قال تعلمت الفراسة قبل أن أتعلم الفقه ودا كلام غالي لأن الفقيه إن لم يكن متفرسا يظل في فتوح، ولذلك لا بد أن يكون القاضي ذكيا صاحب ثراء، فعش القاضي أودى قانون أو شوية قوانين، يعديه ويقول لا لا بد أن يبذل الوسعة في معرفة الحق ليرده إلى صاحبه.